الفصل التلاتاشر من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه ثقوب نفسية في جوا كتير مننا حتة فاضية حلقة داخلية مفرغة بنحاول نملاها بحاجات كتير وبطرق مختلفة بس بدون فايدة حد بيحاول يملاها بنجاحات مدوية وخارقة ومبهرة، حد بيحاول يملاها بشهرة ونظرات إعجاب في عيون الناس، حد يحاول يملاها بنهم وشرح غير مبرر للفلوس أو للنفوذ أو للأضواء أو لللبس أو حتى للأكل، حد يحاول بالدخول في قصص حب متكررة سطحية زائفة، حد تاني يلبس رداء علم أو حكمة أو دين من غير عمق أو أصالة أو حقيقة، وكل ده مش بيملى ولا يشبع ولا يسد هذا الفراغ النفس الداخلي اللي بيكون عامل زي الثقب الأسود اللي بيبلع أي حاجة وأي حد بلا نهاية من الآخر وبكل صراحة ووضوح الفراغ ده مش بيتملي غير بحاجة واحدة بس هي انك تصدق انك تستاهل احتمال الجملة دي تكون مقررة في كتاباتي ومحاضراتي ومش هزها ولا هبطل تكرارها وترددها لأهميتها الشديدة او تكون غريب عليك او مش متعود تسمعها أو تقراها بس هي بسيطه وبديهيه جدا وموجوده في تكوينك النفسي من يوم ما اتولد ساعات التربيه او المجتمع بيؤكد عندك الرساله دي انت تستاهل تتحب وساعات بيشكك فيها وساعات بيوصل لك عكسها يعني ممكن يوصل لك من الاب والام في بعض الاوقات انك ما تستاهلش حبهم أو اهتمامهم او رعايتهم او قبولهم وإنك تستاهل بس بقدر سمعانك للكلام وتنفيذك للأوامر وممكن يوصلك برضو منهم ومن المدرسة والحصص والمدرسين إن قمتك في الحياه تساوي فقط مجموعك في السنوية العامة وطبعا ممكن يوصلك من الشارع والشغل والمجتمع والناس إنك ما تستاهلش تتحب ولا تفرح ولا تستاهل تتطمن ولا تستاهل تعيش من أصله في المواقف الصعبة واللحظات الحاسمة دي لو انت ما قومتش وما سمعتش صوت فطرتك وطبعتك كويس هينخروا في فقب الأسود نفسك وهيكبر ويكبر وتعيش عمرك كله تحاول تملاه بصراب ورا صراب ورا صراب انجح وهات ألف في المية في السنوية العامة مش هترضى ولا تفرح من قلبك ولا تحس بنجاحك لو انت مش مصدق انك تستاهل تنجح وتفرح عيش دونجوان عصرك وقوينك ودخل كل يوم في قصة حب ودوب كل بنات العالم مش هتشبع ولا تقنع ولا هيستقر قلبك طول ما انت مش مصدق انك تستاهل تتحب وتتحس ويهتم بيك اجزب كل الاضواء وشد كل اللي ولم كل البشر حواليك ان شاء الله تطلع لنفسك الجناحات وتصير في السماء كل ده مش هيكون ليه اي لازمة ومش هتحس ليه بأي معنى لو مش مصدق انك تستاهل تتشاف وتتقدر ما تسالنيش وازاي اصدق اني استاهل اتحب وانجح وافرح واتشاف واتقدر علشان الاجابه عندك وفي فطرتك وتكوينك مطلوب بس انك تسمح لنفسك تشوف ده فيها وتصدقه وتقول لا لاي حد وكل حد يحاول يوصلك غيرها انت تستاهل صدق ده وكفايه بقى الفصل 14 السندوق. كتير جدا مننا عايشين حياتهم جوه صندوق صندوق صغير مصنوع من طريقة معينة في التفكير طريقة معينة في الشعور طريقة معينة في التصرف والتعامل مع الآخرين فرضيات معينة عن الدنيا والعالم والناس ردود فعل جاهزة على المواقف المختلفة وساعات نمط ثابت من المشاعر المتكررة على مدار الوقت بعض السندق دي بتكون مرضية واللي عايش جواها مريض او مجموعة من المرضى وبعضها مش بيكون مرضي لكنه في نفس الوقت مش طبيعي ومش صحي حتى لو بدأ كذلك لانه مش الطبيعي اننا نعيش حياتنا جوا سنديق مغلقة علينا وبس اللي عنده شوية افكار او معتقدات او مخاوف وشايف ومتصور ومصدق ان هو الوحيد اللي صح وكل الناس غلط اللي حابس نفسه في كم فكرة ومش راضي يشوف غيرها واللي محبوس جوا مخاوف ومش بيحرر نفسه منها واللي ساجن عقله في شوية تصوراته ما عندهوش اي استعداد يسمع اي صوت غير صوته ولا يشوف غير اللي في دماغه ولا يحط اي احتمال غير اللي هو متأكد انه حقيقة لا تقبل التشكيك كل دي سنة ديء اللي عيشها مع اولادها في دايرة مغلقة وموصلة ليهم انها مصدر كل حاجة في الدنيا من حب حنان واهتمام وعطاء في غياب او حتى في وجود ابوهم اللي بيحبوا بعض ومستغنيين ببعض عن الدنيا كلها وكل واحد فيهم شايف ان الثاني هو الماضي والحاضر والمستقبل اللي معيشة جوزها في اختبارات نفسية طول الوقت علشان تشوف قد ايه هو بيحبها او قد ايه هو مستحمل او قد ايه نفسه طويل اللي بيتعامل مع ابنه او بنته او مراته على انهم ملكية خاصة ليه كل دي برضو سندق صندوق الناس والمجتمع صندوق العادات والتقاليد صندوق إني لازم أكون الأحسن في كل حاجة وإني ما ينفعش اغلط او أضعف او أفشل صندوق التمسك والتعلق بحد على حساب نفسي صندوق دور الضحية او الجاني او المنقذ صندوق المغالاة والتطرف في فهم الدين السمح الرفيق صندوق الرفض والشك والخوف من الآخر طول الوقت صندوق الطلاق اللي حطت يفطت جواز صندوق العيال اللي هضحي بنفسي وبحياتي علشانهم صندوق الشغل اللي غرقان فيه وأنا أصلاً مخترتوش ومش ب سنديق مغلقة ودواير مقفولة بيعيش فيها أصحابها وهم مغميين عينيهم وساعات عيون اللي حواليهم كمان وممكن يفضلوا كده لغاية ما يموتوا وهم ما يعرفوش مجرد معرفة أنه في عالم تاني مختلف تماما برا سنديقهم وأنه في حياة كاملة برا سجنهم على فكرة دي بس مجرد أمثلة لكن في الحقيقة كل حاجة ممكن تبقى صندوق كل حاجة احنا ممكن نعمل من كل حاجة واي حاجة صندوق ديق نعيش فيه ونتشبث بجدرانه ونرفض نتخلى عنه مهما كانت هشة اللي ربنا بقى يكرمه ويخرج برا صندوقه ويتحرر من سجنه هيحس بالزبط زي طفله صغير بيشوف العالم من اول وجديد وبيكتشف نفسه والدنيا والناس طيب ازاي نخرج برا صندقنا؟ اللي خرجنا بره سندقنا هو أولاً إننا نصدق إنه فيه عالم كامل وجديد ومختلف عن كل اللي نعرفه وكل اللي عشناه مهما كنا مصدقينه. وثانياً إننا ننوي ونقرر ونخرج بكل شجاعة حتى لو كان الخروج مخطرة. هو فيه أي حاجة مفيدة مفيش وراها مخطرة؟ وثالثاً ياريت ما تكونش لوحدك. يكون في حد معيك يساعدك وياخد بإيدك. يونسك ويوريك الطريق ويكون رفيقك في رحلتك الحد ده ممكن يكون صديق زوج زوجة معالج او حد قبلته صدفة وطبعا لو ما فيش حد معاك ربنا موجود ولو مش عارف تبدأ منين وازاي وفين هقولك ما تستعجلش هون على نفسك مجرد انك تشوف انك كنت عايش جوا صندوق دي بداية كويسة جدا اصبر والباقي هيجي لوحده وفي معايده صدقا أول بقى ما تخرج برا الصندوق وتكرر تفتح عينيك وودانك وقلبك هتكتشف الخدعة اللي كنت فيها وهتشوف العالم اللي ما كنتش سامح لنفسك تعرف عنه حاجة وهتعمل علاقات جديدة بأفكار ومشاعر مختلفة جدا هتشوف وتسمع وتحسك كل حاجة وكل حد كأنك أول مرة تعيش وأول مرة تتنفس وأول مرة تتولد ما تستغربش من التعبير ده إحنا ممكن نتولد من جديد كل يوم كفاية بقى سنة دي ويلا نشوف النور يلا مستني ايه الفصل 15 ما تصدقش كل حاجة انت مصدقة في واحد اسمه سلمان اش عمل تجربة مهمة جدا في تاريخ العلم سنة 1951 اش جاب عدد من الناس وحطهم كلهم في اختبار معين وكان متفق معاهم كلهم معادة مع واحد على الاجابة اللي هيقولوها قرر أش التجربة دي 18 مرة وكان اتفاقوا مع الممثلين انهم يقولوا الإجابة الصحيحة في أول مرتين فقط وبعد كده كلهم هيقولوا إجابة خطأ متفق عليها ويشوفوا الواحد الباقي هيقول إيه بعدها اش عمل التجربة دي مع عدد أكبر من الناس وبطرق مختلفة وطبعا كانت النتائج مزهلة تلت الناس اللي تعرضوا للتجربة قالوا نفس الرأي الخطأ اللي سمعوه من باقي زميلهم في كل التجرب. كان دايماً يكون دورهم في الرد هو الاخير بعد كل الناس. وتلت اربع يعني 75% من الناس قالوا نفس الرأي الخطأ في تجربة واحدة على الآل. الناس دي ما قالتش الرأي الخطأ بسبب خوف أو تهزيد أو رغبة في الموافق أو خلاص. لأ. الناس دي استقبالهم للحقيقة اتغير. يعني هم كانوا شايفين ومصدقين اللي قالوه. وتعامل معاهم كلهم مقابلات فردية بعد كده هم اتأثروا فعلا برأي الممثلين المتفقين مع الباحث لدرجة ان رؤيتهم وقرأتهم وتفسيرهم للي هم شايفينه بعينهم اتغيرت واختلفت الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك لما بتكون في وسط مجموعة من البشر ممكن بكل بساطة اللي انت شايفه مقتنع بيه ومصدقه ما يكونش إلا تأثير المجموعة عليك ده بيسموه تأثير المجموعة Group influence ممكن تكون شايف الشمال يمين لأن كل الناس شايفينه كده وتكون شايف اليمين شمال علشان أنت فعلاً عينيك ومدركك وحواس استقبالك اتأثرت برؤية المجموعة أكتر من رؤيتك انت الشخصية المجموعة دي ممكن تكون شلت أصحاب، زملاء عمل، عيلة، فريق رياضي وساعات مجتمع بحاله أي مجموعة ممكن تقنع أي حد بأي حاجة ما تصدقش كل حاجة انت مصدقها اقرأ بقى الفصل السابق الصندوق من الاول وبعده نتقابل تاني في الفصل الجاي الفصل 16 الكارير شفت عشت في انجلترا سنتين لما كنت بحضر الدكتوراه في الطب النفسي فجئت بعد شوية ان احد المشرفين علي كان بيشتغل عازف جيتار بعد الدور طبعا وقتها كنت ما شاء الله متحلي بالعقلية المجتمعية الشرقية العظيمة والراجل نزل من نظري واكتأبت وبقيت ببصله من فوق لتحت وكانت حالتي حالة فكرة ان حد يشوف إنه مش بيحب شغله وإنه تفرد عليه دي أصلا فكرة محتاجة قدر كبير جدا من الشجاعة والتحمل والإقدام وساعات التهور خاصة في مجتمع زي مجتمعنا لكنها تكاد تكون حاجة عادية جداً في مجتمعات تانية زي أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة المهم نجيب الموضوع من الأول هو إحنا بنشتغل ليه؟ وده مش سؤال عام المقصود هنا هو إحنا في مجتمعنا بنختار شغلنا على أي أساس خد عندك يا سيدي جزء اللي يبقى سبيه مننا بيختار شغله بناءً على الوجاهة الاجتماعية اللي كانت لفترة كبيرة من الزمن ولا زالت في بعض الشرائح تتوجه ناحية الطب والهندسة والصيدلة وما يشبههم جزء تاني بيختار بناءً على مدى القوة والتأثير الاجتماعي للوظيفة او المنصب إلى جانب الوجهة برضو وهنا نلاقي وظائف القضاء والشرطة والجيش وغيرهم وجزء ثالث بيختار بناء على مدى مناسبة الشغل لبعض الظروف المكانية قربه من البيت او الأسرة أو العائلية اللي هو الإكمال في نفس مهنة الأب أو الأم وهكذا وجزء رابع وخامس وسادس وعاشر بيختار الشغل اللي ملاقاش غيره وهنا ييجي السؤال الأصعب هو احنا اصلا بنختار شغلنا؟ والإجابة للأسف وبالفم المليان لأ احنا اللي بيختار شغلنا هو مكتب التنسيق اللي بيحدد مستقبلنا هو درجاتنا في السنوية العامة اللي بيخطط حياتنا هو مدى قدرتنا على حفظ بعض المعلومات واسترجعها لمدة 3 ساعات في لجنة الامتحان ولو مكتب التنسيق إدينا بعض الاختيارات يبقى ساعتها اللي هيختار برضو مش إحنا اللي هيختار غالبا هيكون أهلنا الأب اللي عاوزك دكتور قد الدنيا أو وكيل نيابة مالي مركزك أو محاسب تكمل المسيرة بتاعته والأم اللي عاوزاكي صيدلانية علشان الصيدلية بتاعتها او مدرسة علشان تقعوذي وتتستتي في البيت او موظفة في الحكومة علشان غدر الزمن وحجة اللي واللي مش بيدخل في دوامة مكتب التنسيق بيشتغل اللي ربنا بيسهل بيه يبقى غالبا آخر واحد ليه فعل الاختيار في حكاية الشغل دي هو انت مع أنك أول واحد ليه حق الاختيار فيه طبعا المنظومة دي فشلة من أولها الأخيرة وبتؤدي لبلوة كتير جدا أولها حالة السعار الرهيب للوصول إلى أعلى نقطة في جبل التنسيق علشان يبقى قدامك كل اللبواب مفتوحة السعار ده بيصيب الأهالي بلعته والجنون والدخول في سباق محموم نحو اللاشيء ويصيب أبنائهم بالاكتئاب والتوتر والفصام وكل الأمراض النفسية المكتوبة في الكتب ملامح هذا السعار أولها حمى الدروس الخصوصية وآخرها فوضى الغش والتزوير والوسائط والرشاوي وبينهم مدارس خاوية على عرشها تانيها اتفضل يا سيدي نجحت جبت مجموعة دخلت الكلية اتخرجت اشتغلت حابة بقى شغلك وانجح وابدع فيه هااي ها ازاي بقى والنبي عندك واحد اشتغل مدرس وكان نفسه يشتغل دكتور بس قدراته على الحفظ ما ساعدتهش يبخ الكلام اللي حفظه كله في ورائة الإجابة وعندك واحد اشتغل دكتور بس كان حلم حياته يطلع رسام لأنه بيحب الرسم بس جاب مجموع عالي وأهله استخسروا وأقنعوا يدخل الطب عندك واحدة اشتغلت صيدلانية علشان تكمل في صيدلية أبوها رغم إنها كانت حابة تشتغل في مجال السياحة وعندك مهندس كان عاوز يبقى ظابط ومحاسب كان حابب يكون محامي ومحامي كان بيحلم يبقى واكل نيابة وصحفي كان نفسه يبقى مزيع وغيرهم وغيرهم كلمني بقى عن التقدم العلمي والانفتاح البحثي واختراق القرن ال وعشرين بالنسبة لي بقى كل ده مش مشكلة او بكلمات ادق مش مشكلة كبيرة المصيبة الكبيرة بالنسبة لي هي انك غالبا هتلبس في الشغلانة دي طول عمرك واحتمال تصدق انك بتحبها رغم انها مش بتعبر عنك والصعوبة الاكبر في الحكاية دي كلها هي صعوبة انك تسيبها وتشتغل غيرها علشان ده بيمثل مخاطرة مادية ممكن تهددك وتهدد بيتك واسرتك لو انت متجوز واحنا لسه فيش عندنا المصارات التعليمية البديلة اللي تدي الفرصة لأي حد يتعلم الحاجة اللي هو بيحبها وياخد فيها شهادة تخليه يشتغل بيها من غير ما يعدي على معبد السنوية العامة ويدين بدين مكتب التنسيق طيب حد جيه واكتشف بعد شوية من شغله انه مش بيحبه حتى لو كان بيحبه فعلا قبل كده او انه اختاره في ظروف نفسية او عائلية معينة اتغيرت دلوقت او انه شاف ان الشغل ده مش مناسب لطبيعة حياته وشخصيته في الوقت الحالي او لقى نفسه في شغل تاني او مجرد انه حاب يغير يعمل ايه؟ والله العظيم ما عارف لكن اللي عرفه بجد انك لما تشوف حد قرر يغير مهنته اعرف انك غالبا قدام شخص عنده قدر من الشجاعة والحكمة وتحمل الحيرة وقبول الغموض ومقاومة التوهان والصبر على عدم وضوح الرؤية شخص قرر يكون حقيقي واستزيف ممكن يكون عاش في سنين طويلة جدا شخص مستعد يتحمل ألم الانسلاخ من جلده القديم علشان يخرج منه بني آدم جديد تماما انا قلت غالبا علشان ممكن حد يغير مهنته الأسباب تانية زي اللي قلتها في الأول بالزبط وجاها اجتماعية أو قوة تأثير اجتماعي أو ظروف مكانية أو غيرها وتكون ساعتها الحسابات مختلفة شوية في بعض أنواع العلاج النفسي العميق بنتفق مع المريض شوية اتفاقات منها أنه في احتمال أثناء أو بعد العلاج أنه يكتشف ان كل الاختيارات اللي اختارها في حياته شغله، زواجه، مكان معاشته، طبيعة علاقاته، كانت اختيارات مبنية على أساسات هشة غير صحيحة نفسيا وإنه وارد جدا أنه بعد ما يكتشف ده يقرر يعمل تغييرات جزرية في حياته في كل النواحي دي لأنه ساعتها هيكون إنسان جديد ليه رؤية مختلفة ومن حق اختيارات جديدة وده أحيانا بيحصل فعلا تغيير المهنة الكارير شفت مش دايما دلع وفراغ وضيوع مش دايما فشل ولا تعويض فشل ولا نهايته فشل مش بالضرورة عدم فهم أو سوء تقدير ممكن يكون وراه حد بيحاول يكتشف نفسه من أول وجديد حد بيحاول يخرج برا الصندوق حد بيحاول يخرج عن النص حد قرر يعمل اللي بيحبه مهما كان التمن